كَله وَما يُمسِك فَلا موس لَ مِن بَده وَهُو العزيز الحكيم.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 إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور إن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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يغور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا ترع إلا بعلمه وما يعمر من معنى نارًا ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات وسائغ شرابه وهذا ملح انجاج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 في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملك ومن قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم وَلَا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إِلَى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير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 فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ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 قَامَتْ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَغْفَتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا تُم شرركأَكُم الذيينَ تَدعونَ مِ دُون الل أرون ماَاذا خَلَقُوا منِنَ الأررضِ أَمْلَهُم شِركُ فيِي السمواتِ أَم آتَينهُم كتابًا فَهُمْ على بَينَةٍ من دَلْئ يعيد اللهمُونَ غَضُهُم بَضًا إلا غور ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالته ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير لا يكون اذى من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا